وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ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 قالوا إِا تَقَييَر نَ بِكُمْ لإن لََِّم تَنتَهُ لَ نَرْجمَكُمْ وَلََا يَمَسَّنَّكُم مِن عَذَابُ أليم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 إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ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 لأكُلُ مِن فَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتهُ أَديِيهِم أَفَلَا يَشكُرُون سُبَبحانَ الذي خَلَقَ الأزواجَكُ لَهَا مَِّةُم بِتُ الْأَرضُ وَمِنْ أَمفُسِهِم وَمَِّا ل يَعمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وَالْقَمَرَ قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم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 هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم, وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَونَ شَاءُلَ طَمَسْن على أَعْيُونِهِمْ فَسْتَبَقُ الصِراطَ فَأََّا يُبصِرُون وَلَونَ شَاءُ لَمَسَخْْنَاهُم على مَكَانتِهِمْ فَمَسْتَطاع مُضِيَّا فَمَسْتَطعُ مُضَ وَلَا يَرجِعون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 وَاتَّخَذُ مِن دُون اللهِ آالِهَ تََّ عََّهُم يصَرون ل يَسْتَطعونَ نَصرَهُم وَهُمْ لَهُم جُدُ مُحبَرُون فَلَا يَحْزُكَ قَوْلهُم إِا نَعلَم ماَا يُصُِّونَ وَمَا يُعللِنُون.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 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ